ذُو رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صاحبة وَلا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الإنس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 لَدَرِي أَشْرُونُ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْدُّونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا لا الله في الأرض ولن نعتزه غربا وأنا لما سمعنا الهدى آمننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسه ولا رهقا فمن أسلم فأولئك تحروا غشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 ما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم وَلا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاوا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً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 أَنَ أَبْلُغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا